ب آ م الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من الرحمن ش ي ط ا ن ث ل ا عبداً م ك ل ا يقدر ع ل ى ش ي ء 「私の名前は何でもいいです」<音楽> Thank you.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 s n d t h h o c k m u s return.